أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فنبذوه ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ف بسَّمَا يَشْتَرون لا تحْسَبًا الذيينَ يَفَْحونَ بِمَاأَتَو وَيحبّونَ أي يحمدُ وَيحبّونَ أي يحمَدُ بِماَا لَ يَفعلوا فَلَا تَحْسَبََّهُ بِمَفَزَةٍ مِنَ العذاَ وَلَهُم عذاابُأَل لله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لا لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخر النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عنا ألا تخزينا ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل لا أضيع عمل عامل منكم مكان او مكان بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل ووذوا في سبيل وقاتلوا وقتلونا اكفرن عنهم سيئاتهم وَاكْفِرًا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ وَلَا يُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الثواب. لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنم تجرمِ ت تحتها جََّ تُ تَجرري مِ ت تحته الأنهَا رخالدينينَ فيِيها نُزُلَم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 أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله カラ T lohana lucky